وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملك لنقضى الامر ثم لا ينظرون ولو جُنَاحٌ وَلَا لَبَسَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ انْسَرِفُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين. قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٱللَّهُ ۖ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ لَّا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ إِلَّا رَيْبٌ فِيهِ ۗ أَلَٰذِينَ خسروا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 بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم مما انفترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم ناجرهم ثم نقول للذين اشركوا ثم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 إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا بَآيَاتِ رَبِّنَا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْا فَذُوقُوا وَلَوْ تَرَى إِذُ الْقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِالْحَقِّ قَائِلٌ أَرُؤُ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلقاء 119. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 110. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم لما ان بهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم صم في الظلمات صم وبكم في من يشاء الله يضلله ومن يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء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 117. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 118. قل أرعيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غي الله يأتيكم به 119. وكيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون 110. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل نهلك إلا القوم الظالمون 111. وما نرسل مَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لكم عندي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 119. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 110. ولا تطرد الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَهَا أُولَئِمًا اليس الله بأعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمان ان من عمل منكم سوءا ان ثم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 Kau akis,Netoks, tegs Česinei ten solus drop Nuvo vėmės tebogų turime. Jebai, Hei, Aėliajei statu patGGio į atsaliu di ripad��ės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 سُرْسُلُنا هُمْ لَا انْفَرِطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من يُوجِلُ لَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِعًا وَأَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عليكم بوكيل لكل نبأ استقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذي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 109. وإن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 110. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب منه من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل ادعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدن الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ رَأَيْتَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَلَّى قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَلَّى قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ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 وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ 114. وقاسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون 115. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله, بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 116. إن ربك حكيم عليم 117. ووهبنا له إسحاق ويعقوب 118. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 119. ومن ذريته داود وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومنها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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ نَحْوَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي رَوْعَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْفِرُونَ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 124. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 125. الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله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 فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعٍ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ قِطْنٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بوير علم سبحانه وتعالى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 ولو اننا نزلنا اليم الملائكه توكلموا الموت واحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن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 والَّذنَ آتَناهُ الكِتَابَ يعلمونَ أنهُ مَُزَّنُ من مِر رَبِّكَ بِالحَّ فَلاَا تكََُّ مِنَ المُمتَرين وَتََّّت كلَلِمَةُ رَبِّكَ صَدقَ وَعددل لا مُبَدِّنا للِْكَلماتات وَهُو السَّمع العليم.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 وَلَا تَأْكُنُوا مِمَّا لَنْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِهُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَمْ ٱلَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ بِإِيمَانٍ بَلْ هُمْ كَذَّبُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ أَمْ وَذَل شَددُ بِمَا كانَوا يَمكرُون فَمَيْ يردَّ وَي يَْد يَو يَشِرَح صَدَرَهُ للِِسسلام وَمَيْ يُردَ يُضَِّهُ يَجعل صَدَرَهُ ضَيبًا حَرجَ كََّ ماَا يَ في الصَّعُ فيِي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 وهو ولي بما كونه يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا, ربنا استمتع بعضنا ببعض هُوَ الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا عَلَنَا مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَٰلِكَ نَوَلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضٌ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 وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إن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 وَمَا كَانَ للِلل فَهُ يَصل إ شُرًا كائِم سَمَا يَحقُ وَنكَذَالكَ زََنَ لِ كَثٍِ مِنَ المُشْشنكينَ قَنْتْ نُونَادٍ شُرًاكَهُم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 وريمت بهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها اسم لا يذكرون اسم الله على افتراء ان علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا وَمَحْرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ يَجْزِي سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَاضِينَ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وََّخْن وَالزَّررى مُقْتَلِفًا أُكُلم وَزَّْْنتُ نَر م نَ مُتَشابَِ وَغَيرَ مُتَشابٍ كلُل مِن فَمَره إذَا أَثمرُ وَآتُ حََّّهُ يَومَ خَصَادِه وَلَا تُ السَّرِفُ إَِّ لَا يُحِبٌّ مُسرفين.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 قل آذ ذكرين حرما من الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل حرما من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحيم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضلن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 إلا ما حملت ظهوره ماء أو الحوايا أوم اختلط بعظم ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة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 فَلَوْ سَأَلَكَ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا أسعى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 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لعلكم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 من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصطفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصطفون هل يوم ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ولم تكن امنت لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا ان انتظروا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 وَمَن جَ بِالسَّيَةِ فَل جزَاءِ الَّ مِثْنَا وَ لا يُضْلَمُون قُلْإَِّنِي هَذَانِ رَبّلَ صِراطٍِ مُسْْتَقِيمِ دِينَ قِيَمَا دِنَ قَمًَا مِلَّ تَعبَرَهِي مَ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 وَهُوََّ جَلََكُمْ خَلَ فَأَْرض وَرَفَ بَعْضَكُمْ فَوقَ بَعْضٍ دََجات لَِابْلُ وَكُمْ لَِبْلُ وَكُمْ فِي متَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرع الْعقابَ وَإِنهُ لَوفُور وَحيِيم